ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخططه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيق ذلك ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم معلها إلى البيت العتيق ولكل أمة نفسها فَعَلَنَا مَن شَكَّ لِيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ دَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ جَعَلُوا بُيُوتَهُمْ جَنَّاتٍ وَمَزْرَعَ ظَالِمِينَ غَيْرَ صَادِقِينَ لَكُمْ فِيهَا خَيْر فَاذْكُرُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَاف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَّيْسَ مَالُ اللَّهِ بَحُومًا وَلَا بِنَاءٌ وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ تَذَالِكَ شَفَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ